أحبك جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل فماذا أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفع وأنت بمنفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف أن الوصول لعينيك وهم وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار ويسعدني ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية أياماً أيا من غزلت قميصك من ورقات الشجر أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقيني وأترك عقلي ورائي وأركض خلف جنوني أيا امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركيني أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركيني فماذا أكون أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا وأرفض, وأرفض من النار حبك أن أستقيلا وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل وما همني إن خرجت من الحب حيا وما همني إن خرجت قتيل